أَمْ أَنّ مِنكُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً كُفْرًا فَيُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ أَمْ أَنّ مِنكُمْ أَن يُعِيدَكُم فيورقكم بما تفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا فيورقكم بما تفرتم ثم لا تجدون لكم علينا